بسم الله الرحمن الرحيم أنف <تصفيق> لا <تصفيق> I <laughs> الله الذي خلق السماء. أفلا تتذكرون ندبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يا رب في يوم كان مقدره ان الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقت وبدأ خلق الإنسان من طهين ثم جعلنا له من سلالة مما ثواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشترك وقالوا أَإِذَا ظَلَمَ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل ولو ترى إذي far um. لِفَدَ إِنَّمَا مُقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا al-qawlu minni walakin minni نَذِ اجْمَعِين رَزُقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء ما كنتم تعملون؟ لا تجافى جنوبهم والمضاجع يدعون ربهم خوفا وضمأ و مما رزقناهم يوم ناتعلمن ثم ماء في لهم من قرى عين لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا صالحين فلهم جنة. ...fulma o nu كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولا قلد ان سن ينم سلك سما فناتكو دي مريات من لقائ دون في امرنا لما اصدروا وكانوا بايا إن ربك هو يَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ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 Apana فروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرف عنهم وانتظر إنهم ملتقون fi